طيب كنا بنقرأ في آثار الفتن و ووقفنا عند بداية عد هذه الآثار رسالة آثار الفتن للشيخ عبد الرزاق البدر فيقول الآثار الأول انصراف الناس عن العبادة من آثار الفتن أنها سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خلق لأجلها والطاعة التي أوجد لتحقيقه الحقيقة أن هذا أثر للفتن وسبب للفتن فكأنه سبب للفتن فإذا وجدت الفتن انصرف الناس زيادة يعني انصرفوا انصرافا أكبر وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى وتصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال اشتكلنا بعض الناس الزوجات الزوجات بعضهم بيشتكي هذه الميزة الوحيدة في الجواز بيقولولي بتعملوا ايه يقول لك الأخ يرجع يروح يعني لهو عنده تلفزيون ولا يروح عند حد أبوه ولا أخوه ولا صاحبه ولا جاره ولا بتاع ويفضل يسمع الأخبار لما يشبع خالص ويبقى فاضل حاجة بسطة على الفجرة يجي ينام وبعدين يقوم يصلي وبعدين ده, ده كويس يعني وينام تاني شوية وعني يروح الشغل ويرجع يأكل ويقعد يسمع في الاخبار وهكذا ده كويس إنما اللي ضعيف شوية يعني يروح الصبح يعني العبادات مفيش بتاع أو يتفرج على حاجات بالمرة بقى ما هو بتبقى أخبار ومعها يعني يجي في النص كده حاجة بتاع والأمور بقى تبع سهلة الأوقات مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تصار والفتن التي تتأجج وطبعا الأثر ده هو بيقوله للسببين للسبب والأثر كلها كده السبب الأول أن أنت حاول ما تبقاش سبب في إثارة الفتن لأن الفتن مشكلتها كبيرة في تقديرك لمفسدة الفتن فيبقى ما تقدمش على ما يؤدي إلى الفتنة لأنه تركها أفضل والخلوة عنها أفضل الحاجة التانية إن حصلت فعلا بسببك أو بغير سببك طبعا لو بسببك تستغفر وتتوب ولو بسبب غيرك يبقى ما تقعش في هذا بقى يبقى اكتهد في العبادة زي منت من وحافظ على أذكارك وعلى عبادتك وتقعدش تنشغل بقى ليل ونهار قالوا عملوا سووا الأخبار والهجس وقلبه يكون مشوشا مضطربا مشغولا فلا يهدأ ولا يطمئن ولا يتحقق منه ذكر لله تبارك وتعالى على وجه الطمأنينة فيكون مضطرب القلب مشوش البال منشغل الخاطر ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج ما يكون في الناس من اضطراب يظهر فيه الناس ماشي. وعندما تموج الأمور وتضطرب وينشب بين الناس الفتن والقتل ونحو ذلك الهرج القتل أو الفتن والقتل هو هنا قال يعني الاضطراب نفسه من معنى الهرج من يكون في مثل هذا الوقت مشتغلا بعبادة الله تبارك وتعالى فهو كالمهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة وأيضا في الوقت نفسه يدل على أن الذي ينبغي على الإنسان في الفتن هو الإقبال على العبادة وتجنب الفتن ليفوز بالسعادة والراحة والطمأنينة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السعيدة لمن جنب الفتن وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات اخرجه أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وصححه الألبان في الصحيح فالسعادة في تجنب الفتن والاشتغال بالعبادة والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع القربات وقد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن ماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين من يوقظ صواحب الحجرات يصلين صاحب الحجرات اللهم أزواجوا يعني من اللي يوقظهم عشان يصلوا طبعا لجوء للصلاة كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة بسم الله عنه فأرشد عليه الصلاة والسلام عند نزول الفتن إلى الصلاة إلى عبادة الله تبارك وتعالى إلى التقرب إليه قال من يوقظ صاحب الحجرات يصلين ربك سية في الدنيا عارية في الآخرة وايضا يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال فتنا في القطع الليل المظلم فارشد الى الاعمال الصالحه يعني يقبل يقبل الانسان على الطاع على طاعه الله على الصلاح على الذكر على الدعاء على تلاوه القران وعندما تموج الفتن يشغل الناس عن الأعمال وعن العبادات إلا القليل إلا القليل ممن يكتب, يك يكتب لهم تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا وتأييدا لما وقعت الفتنة في زمن التابعين قال الحسن البصري رحمه الله وهو ممن اعتزل الفتن قال يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع وارتأى أن الحجاج موصلش للدرجة اللي يخرج عليه فيها السيف مش هيعمل حاجة لانه مش سبب شرعي ولا هو مواجب شرعي وانتو عايزين تزيلوا عقوبة ربنا بالسيف لا عقوبة ربنا ما تزلش بشي واذا قدر الله عقوبة يبقى لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا مانع لضر ولا لخير أردته إنما لو كان دي فتنة بلاء واختبار وواجب شرعي أنزل يبقى يجب أن احنا إيه نطيع إذا كان يعني الجهاد يبقى ده جهاد مطلوب إنما أنتوا فاكرين عقوبة ربنا هتقطعها بالسيف السيف مش هيعمل حاجة يبقى يخليك مع ربنا أحسن فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أي أن الواجب على الإنسان هو الاستكانة إلى الله والتضرع إليه وملازمة ذكره وأن يصلح حاله ونفسه وبيته وأن يستقيم على طاعة ربه على الوجه الذي يرضى أو يرضي الله تبارك وتعالى وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى أنه قال تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق دعاء الغريق اوصافه ايه؟ اه طبعا شديد الاضطرار والصدق و دعاء, دعاء تمام يعني مش كده يعني وخلاص ويعرف كل مننا كيف يكون دعاء الغريق الذي ادركه الغرق كيف يكون دعاؤه يقول تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء الغريق أنت تقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا بأن ينجيك ويجيرك ويسلمك ويحفظك فطبعا هنا في حالتنا هل العمل اللي بنعمله واجب ولا مش واجب إن كان واجب يبدأ من الأخذ بالأسباب الدافعة لعقوبة الله ومن لوزم التوبة ولكن مع ذلك نلتزم التزاما قويا بالعبادة أزيد عبادة أزيد وذكر أزيد ودعاء أزيد دي حالة الحالة الثانية يكون كنت مش واجب يعني الحكم بيظلمك وطبعاً لا يخرج عليه بمجرد الظلم مثلاً أنا بقول مثال مش موجود في حالتنا الوقت تقوم تروح تقتله عشان ما يظلمكش عيه تمنع عقوبة ربنا أبداً العقوبة من ربنا مش هو بيظلمك كده يعني وربنا سبحانه وتعالى غافل سبحانه وتعالى عن ذلك فيبقى هنا ملكش غير سبيل واحد وهو التعبد والافتقار والاجتهاد والدعاء الحالة الثالثة أن يكون العمل اللي هتعمله ده مشكوك في مطلوبيته فيظهر أن الحالة دي هتساوي حالة أنه مش واجب عليك أو مشكوك فيه أنتش عارف أنه واجب ولا لا يبقى غشيان وخاصة أنه ما يضيع العبادات والأذكار وأنه طبعا نفسها ده لازم تبقى متأكد الحالة الرابعة أن يكون متيقن المطلوبية ولكن إن يعني اجتهد فيه الناس ضيعوا الديانة يعني يحصل فيه منكرات أو مخالفات أو الإنسان يضيع الصلوات وكذا ففي الحالة دي إيه الحل بقى الظاهر ان بعض الناس يعني بعض المشايخ موجودين في الزمان قالوا الناس يعني تقتصر على العبادة والمساجد والطاعة والذكر والصلاة وكذا ولا تفعل شيئا بناء على هذا فهذا هم يقولون ليس شرعيا أولا ثانيا لو قلنا شرعي فهو مشكوك في مشروعيته للخلاف فيه الأمر الثالث أن هؤلاء الناس إذا دخلوا فيه ضيعوا أديانهم بالمظنة يعني في الحالة دي لا يخرج إلا ناس معينين قوي أديانة والذكر والتوكل ونحو هذا على كل حال لابد من في هذه الأشياء التي ذكرها الدعاء والذكر والعباد العبادة والذكر والدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشاتك ما يحور بيننا وضينا معاصي اقسم لنا من طاعتك ما به جنتك وقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصادنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل صيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ علمنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من لا يرحمنا الحمد لله رب العالمين والصلاه اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبك نشهد ان